Yeah الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا <الذي> wastani a um. of wale ومن بيننا بين ماذا لي لا modem vem